إذقالَالَمُ سَ فَْتَ ل أَذَرَح حَدت أَذَلُ وَمَجََّعَ البَح أَرَي أَوْ أَضحُكُ فَمَا جَاءَ وَزَاقُونَ لِفَتَحُوا أَنَسْتِنَا وَزَأَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرٍ لا أرأيت إذ وين إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت. لا أرأيت إذ وين. الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما كوره الله الله وان كان في البحر عجبا الله قَالَ اَرَهَيْتَ اِذَ وَهِمَا اِلَى السَّخْرَةِ فَاِنِّي نسيت الْحُوتِ فإني نَسِيتُ الحوت تخذ سبيله في البحر عجبا پر تنت On Ranggu mus لا <تصفيق> معي فَأَنِي نِتَ بَارْتَانِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّاءَ إِذْ ثَلَكَ مِلْ نُبُكْرَا حتى إذا ركبا في السفينة خرق ذقلا خرقت ذا لتغرق أذل ذا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما قال لا بما نسيت ولا ترهقني من أمري حتى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ عِنْدِي الصَّبْرُ وَلَن لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ اطی يا شتلت تخذت علي أجرا قل هذا فراق بيني وبينك سألفبك بتأويل ما لم تستطيع علي صبر. I'm a ننبئك بتاوين ما لم تستطع هذا في راق بيني وبينك. سُنَبِيُكَ بِتَأوِي لِمَا لم تَسْعَ. تطيع عليه صبرا. فلي أعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا وفسول ذوي اذن ما ودنت سوء انك واذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس I'm <laughs> قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ kwa vo lo fopi mo المويني امعو على لفايب بلفين والله والله ولا كنر الغيب بظنين ولا اقدر يغ بال افق المظلم وعمى على الغيب بظنين وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الذِّكْرِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا إِنَّهُ لمن شاء منكم أن يستقيم <تصفيق> لمن شاء O my Let me و امسى الى الفلنغ و ما ربك فحدث فمن يمس فلا تقهر وامس الى فلا تنذر واما بنن ما انت la ilaha illallahu ma'a la ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصبع إلى ربك فارغ